ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألف لام را تقدم الكلام على نظائرها في سورة البقرة القرآن كتاب أتقنت آياته نظما ومعنا فلا ترى فيها خللا ولا نقصا ثم بينت بذكر الحلال والحرام والامر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك من عند حكيم في تدبيره وتشريعه خبير باحوال عباده وبما يصلحهم الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير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 ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا بما يرضي الله وأيكم أسوأ عملا بما يسخطه فيجازي كلا بما يستحقه ولئن قلت أيها الرسول إنكم أيها الناس مبعوثون بعد موتكم لتحاسبوا لا يقولن الذين كفروا بالله وأنكر البعث ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحر واضح فهو باطل واضح البطلان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 وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء وسخريه ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن اعطينا الإنسان منا نعمة كنعمة الصحة والغناء ثم سلبنا منه تلك النعمة إنه لكثير اليأس من رحمة الله عظيم الكفران بنعمه ينساها إذا سلبها الله منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور ولئن أذقناه ساعة في الرزق وصحة بعد فقر ومرض أصابه ليقول ذهب السوء عني وزال الضر ولم يشكر الله على ذلك إنه لكثير الفرح بطرا وكثير التطاول على الناس والتباهي بما أنعم الله عليه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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُحَاء إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدَرُكَ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَذُنْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ملك إِنَّمَا أَن تَنْذِير والله على كل شيء وكيل فلعلك أيها الرسول لما واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات تارك تبليغ بعض ما أمرك الله بتبليغه مما يشق عليهم العمل به وضائق صدرك بتبليغه لئلا يقولوا هل لا أنزل عليه كنز يغنيه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 فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِمَا طَلَبْتُمْ مِنْهُمْ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهِ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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَأُولَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق سماع قبول ولا يبصرونه إبصاراً ينفعهم ومثل السميع البصير وهذا مثل فريق المؤمنين الذي يجمع بين السمع والإبصار هل يستوي هذان الفريقان حالا وصفة؟ لا يستويان أفلا تعتبرون بعدم استوائهما؟ ولما ظهر ما ظهر من إعراض المشركين عن الإيمان سلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بانه ليس هو اول من كذب وذلك بذكر قصص الانبياء فقال سبحانه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ولقد بعثنا نوحا عليه السلام رسولا الى قومه فقال لهم يا قوم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 انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم لا اطلب منكم على تبليغ الرساله مالا فما ثوابي الا على الله ولست بمبعد عن مجلس الفقراء من المؤمنين الذين طلبتم طردهم انهم ملاقو ربهم يوم القيامه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 من يدفع عني عذاب الله إن طردت هؤلاء المؤمنين ظلما بغير ذنب افلا تتذكرون وتسعون إلى ما هو أصلح لكم وأنفع ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا اقول انني ملك ولا اقول للذين تَزْدَرِي اعينكم لي ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم انني اذا لمن الظالمين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 إني إن ادعيت ذلك لمن الظالمين الذين يستحقون عذاب الله قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا تعنتا وتكبرا يا نوح قد خاصمتنا وناظرتنا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 فانا بريء منه واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واوحى الله الى نوح انه لن يؤمن من قومك يا نوح الا من قد امن من قبل فلا تحزن يا نوح بسبب ما كانوا يفعلونه من التكذيب والاستهزاء خلال تلك المدة الطويلة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع السفينة بمرأة منا محفوظا منا وبوحينا بتعليمك كيف تصنعها ولا تخاطبني طالبا إمهال الذين ظلموا أنفسهم بالكفر إنهم مغرقون لا محالة بالطوفان عقابا لهم على إصرارهم على الكفر ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه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 بسم الله يكون جري السفينة وباسمه يكون رسوها إن ربي غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم ومن رحمته بالمؤمنين أن أنجاهم من الهلاك وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه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 وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقال الله للأرض بعد نهاية الطوفان يا أرض اشربي ما عليك من ماء الطوفان وقال للسماء يا سماء أمسكي ولا ترسل المطر ونقص الماء حتى جفت الأرض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 فتكونوا من المجرمين بإعراضكم عن دعوتي وكفركم بالله وتكذيبكم بما جئت به قالوا يا هود ما جئتنا ببينتي وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قال قومه يا هود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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ فان تعرضوا وتدبروا عما جئت به فما علي الا ابلاغكم وقد ابلغتكم كل ما ارسلني الله به وامرني بابلاغه وقد قامت عليكم الحجه وسيهلككم ربي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 قد كنت فينا صاحب مكانة عالية قبل دعوتك هذا، فقد كنا نرجو أن تكون عاقلاً صاحب نصح ومشورة، أتنهانا يا صالح عن عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه من عبادة الله وحده، يجعلنا نتهمك بالكذب على الله،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 فنحروها امعانا في التكذيب، فقال لهم صالح استمتعوا بالحياة في أرضكم مدة ثلاثة أيام من عقلكم إياها، ثم يأتيكم عذاب الله، فاتيان عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محالة غير مكذوب، بل هو وعد صدق.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 وأخذ صوت شديد مهلك ثمود فماتوا من شدته وأصبحوا ساقطين على وجوههم وقد لصقت وجوههم بالتراب كان لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود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 فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاءت الملائكة في هيئة رجال إلى إبراهيم عليه السلام مبشرين إياه وزوجته بإسحاق ثم بيعقوب فقال الملائكة سلاما فرد عليهم إبراهيم بقوله سلام وذهب مسرعا فجاء بعجل مشوي ليأكلوا منه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 وأخفى في نفسه الخوف منهم فلما رأت الملائكة خوفه منهم قالوا لا تخف منا نحن بعثنا الله إلى قوم لوط لنعذبهم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق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 فلما ذهب عن إِبْرَاهِيمَ الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط فلما ذهب عن إِبْرَاهِيمَ عليه السلام الخوف الذي أَصَابَهُ من ضيوفه الذين لم يَأْكُلُوا طعامه بعد علمه أَنَّهُمْ مَلَائِكَةٌ وجاءه الخبر السار بأنه سيولد له إسحاق ثم يعقوب طفق يجادل رسولنا في شأن قوم لوط لعلهم يؤخرون عنهم العذاب ولعلهم ينجون لوطا وأهلا إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم حليم يحب تأخير العقوبة كثير التضرع إلى ربه كثير الدعاء تائب إليه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 إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالت الملائكة للوط عليه السلام يا لوط إنا رسل أرسلنا الله لن يصل إليك قومك بسوء فخرج بأهلك من هذه القرية ليلا في ساعة مظلمة، ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه، الا امرأتك ستلتفت مخالفة، لأنه سينالها ما نال قومك من العذاب، إن موعد إهلاكهم الصبح وهو موعد قريب. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بِإِهْلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ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 ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا كلتم للناس أو وزنتم لهم إني أراكم في ساعة من الرزق ونعمة فلا تغيروا عليكم نعمة الله بالمعاصي وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يدرك كل أحد منكم لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ويا قوم اتموا المكيال والميزان بالعدل ان كلتم او وزنتم لغيركم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 ان ربي رحيم ودود واطلبوا المغفره من ربكم ثم توبوا اليه من ذنوبكم ان ربي رحيم بالتائبين شديد المحبه لمن تاب منهم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 قد لصقت وجوههم بالتراب كان لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كان لم يقيموا فيها من قبل ألا طردت مدين من رحمة الله بحلول نقمته عليهم كما طردت منها ثمود بإنزال صخطه عليهم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 أرسلناه إلى فرعون والأشراف من قومه فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون لهم بالكفر بالله وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى النار حتى يدخلهم فيها وساء المورد الذي يوردهم إليه وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطرد وإبعاد من رحمته مع ما أصابهم من الهلاك بالغرق وأتبعهم طردا وإبعادا منها يوم القيامة ساء ما حصل لهم من تراد في اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة ذلك من انباء القرآن قصه عليك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 فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ بِمَا أَصَبْنَاهُمْ بِهِ مِنْ هَلَاكِ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ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 فيدخلون في النار ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما يعانون من لهيبها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد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 فهم في الجنة ماكثون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصات المؤمنين إن نعيم الله لأهل الجنة غير مقطوع عنهم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء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 وَإِنَّ الْكَافِرِينَ مِنْ يَهُودٍ وَمُشْرِكِينَ لَفِي شَكٍّ مِنَ الْقُرْآنِ مُوقِعٌ فِي الارتياب وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وإن كل من ذكر من المختلفين ليتمن لهم ربك أيها الرسول جزاء أعمالهم فما كان خيرا كان جزاؤه خيرا وما كان شرا كان جزاؤه شرا إن ربك بدقائق ما يعملونه عليم لا يخفى عليه من أعمالهم شيء فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا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 وأقم أيها الرسول الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار وهما أول الليل واخره وأقمها في ساعات من الليل إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب ذلك المذكور موعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين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 وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَقُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يوحدون اعملوا على طريقتكم في الإعراض عن الحق والصد عنه إنا عاملون على طريقنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه وانتظروا إنا منتظرون وترقبوا ما ينزل بنا انا مترقبون ما ينزل بكم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه